كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رَبِّهِمْ إلى صوات العزيز الحميد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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُبُلُّ اللَّهُ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 أن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكرون عمت الله عليكم إذ من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلكم ان الله ام من ربكم عظيم واذا تعذى ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لسديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ حَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَيَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان كان يَعْبُدُ إِلَّهًا بَنَاءَ أَنَا فَأْتُونَ لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يساء من عبادة ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل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 لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم من ذاك لكيما خان في مكان وم خان واستفتحوا وخارب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه, ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت ومن ورائه عذاب الغليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كوماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْزِيزِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا فَقَالَ عَلَى الضُّعَفَاءِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ لَكُم مَّتْبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بال فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَنَئ قَالُوا لَوْ هَدَيَا لَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَنَا أَمْ صَبَرْنَا زواء علينا أجزانا أم صبرنا ما لنا من قال الشيطان لما قوي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان ليه عليكم من لا كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوبوني. فَلَا تَأْكُلُونِي وَلَا نَمُوتُ أَنفُسَكُمْ لَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَنْتُ بِمَا وَمَا انْتُمْ بِوَصْلِ خَيٍّ إِنِّي كَفَوْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أليل.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 تحيتهم في غان سلام ألم تكن فورا بالون هو مثلا كلمه قجبه كشجره قجبه اصلها تعبت وفروها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيُغْرِبُ النَّارُ هُلَأَثَانًا لِّنَنَسَى لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ مُّتَشَجِّرَةٍ تَظُنُّ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَّ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّنُوا نَعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَيَارَ الْبَوَارِ جهنم, جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَى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 قُلْ يَا بَنِيَّ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أن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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّونَ عَمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَضَلُوبٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ رَبِّ إِنَّكُمْ لَأَظْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رحيم أَمَّن بَنَىٰ مِنَ الْجِبَالِ بُنْيَانًا وَجَعَلَهُ غَيْرَ دَيْرٍ وَلَا مَسْجِدٍ فَأَبْصَرَهُ الْمُنَافِقُونَ يَقُولُونَ هَٰذَا بُنْيَانٌ تَشِيدُهُ بَوَاتِرُهُ ۚ وَتَرَكُواهُ قَوْلًا مِّنَ الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعدل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 ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم وَلهَا تَحْسبًا اللَّهَ غَ فِيلَعَن م َعملَل الظ لِ إِ مَاال أَخرُهُم ليَْومِن تَشْخَصُ فيه مهطئين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر سَنُؤْمِنُ مَا يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَّا أَنْزِلَ قَرِيبًا مُجِبًا مُجِبًا دَارًا كَمَا نَتَّبِعُ الرُّسُلَ قبل ما هلكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضعبنا لكم الأمثال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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌّ ذُنْتِقَارِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ بِالْقَطْرِ نَغْرُونَ فرابي لهم من قطغان وتغشى وجوههم النار ليجزي ليجزي الله كل نفس مها كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولو الألباب